ان كان راسك فيه حب من طحن الحصان اللي تعجبك طامرته امسى مضاريب الزمان ولا صبحا في صدري اللي عمرته من طمرته بالله عليك الدور هذه لحن القاف هذا نشعتني سامرته يا تزرهم تذراه الصحن يقول لهم والوقت ينضخ جامرته